اللهم إنا نسألك فواتح الخير وقواتمه وجوامعه وأوله وآخرة وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما نبطن وخير ما نظهر والدرجات العلى من الجنة